واليه اعلاهم فلا مضل في هذه السهوله الشهوه والدراسه ان شاء الله وشهوه وشرفه يا ايها المسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها كثيرا ونساء. فقال الله به ان يكون منها امر يقولون ان يكون هناك الذي يكون به امر يكون هناك كان عليكم هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك امر يكون هناك حق الحديث كتاب الله وخير الهدي بن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه فاطنه معاشر الاخوه قبل البدء في الكلمه أولا اشكر الله عز وجل ان هيئ لنا هذا اللقاء المبارك عبر الاتصال الهاتفي فنفع الله سبحانه وتعالى ابيض على ما نقول حجه علينا فاعتدى الله خيرا من كان سببا في هذا الاجتماع المؤمن فقد جاء عند ابي داود والترمذي باستاذ صحيح الحديث أبي ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ اول بشيكم اخواني ورد في صحيح ابن مسلم في حديث ابي مراره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نجتمع قوم في بيت من بيوت الله رسول كتاب الله ويتلونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه ورشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في عنده ومن بطا به عمله يسيء وبما رواه الشيخان ايضا من حديثه ان بالله ملائكه سياحيه يلتمسون خلق الذكر وبماروع مصر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي من يثق ان هذا الى مطرحا في بلاطه كونه العوينه وقال في كل اثنان قطيع فقال كلنا يسبب ذلك يا رسول الله قال اي من ان الى بطحان فيأتي قال كلنا يصد ذلك يا رسول الله قال من دعب إلى بطحاء من دعب إلى يتعلم آية قال خير الله من ناقة ومن دعب يتعلم آياتين قال خير له من ناقتين وأعداده خير الله من أعداده وأنتم معاشر الإخوة يغبطونا على مداخلة الشائخ والعلماء. وما اثروه في هذه المجالس المباركه من نصائح وعلوم وتوجيهات التي اثروا الله جل وعلا ان يجعلها في ام حسناتهم وان ينفعكم بها في الدنيا والاخره معاشر الاخوه لا يخفى على انسان فضل العلماء ومنزلة العلماء في شرع الله سبحانه وتعالى وأن منزلة العلماء في, في دين الإسلام منزلة عظيمة ومرطلةهم مرطلة شريفة لهذا جاءت الآيات الكثيرة التي تدل على فضلهم ومنزلتهم ورفعه درجاتهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه وكل من في لا اله الا هو العادل الحكيم فهذه الخاله كما يقول العلماء في التقي او يرضى الله يطلع على صدر العلماء ذلك ان الله سبحانه وتعالى شاهد بنفسه الوحدانيه واشهد على ذلك ملائكتهم وأشهد على ذلك اهل العلم ويدخل في اهل العلم دخولا اوليا الانبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم اعظم شهاده من اعظم شاهد على اعظم مشهور يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان يخشى الله من عباده العلماء وهذه الايه الكريمه مع اشره الاخره كذلك على فضل اهل العلم ذلك ان مرقده الخشيه هي اقصى من الخوف وارفع درجات الخوف وحفظ الله سبحانه وتعالى هذه المنقه العظيمه والمرتبه الجليله يا اهل العلم انما يخشى الله من عباده العلماء ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وهذه الايه الكريمه معاشر الاحبه فدلوا كذلك دلاله واضحه على فضل اهل العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واني دخلوا في قوله سبحانه وتعالى الذين امنوا منكم ثم خصوا بالذكر لمزيد الفضل ورفعه المرتبة وعدو المكانه مما يدل على فضل العلم عاشق لك أن الله سبحانه وتعالى أمر عند التباس الحمر وعند حشول النبس النشأ إلى أهل العلم يقول الله سبحانه وتعالى في بغير الموت في كتاب الكريم يسأل أهل الذكر يكون كم لها تعلم قال بالعباس رضي الله عنهما أهل الذكر أهل القرآن وإلى أهل العلم قال آه القرطبي عليه رحمة الله ولا اختلاف بين القولين لأن أهل العلمهم أهل القرآن قال يجب ما كانت أهل, آهل العلم معاشر الإقوة لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بسؤاله مرجوع إليه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فإذا جاء من أمر من الأمر أو خالف أدام به ولا يبدوه إلى رسول وإلى, وإلى أولي الأمر منهم وعلمهم الذين يستنبطونهم منهم وعلم الآية من الكريمة وذلك تدل على قبل وعلم الإن الذين يستنبطون الأحكام والشرائية من نصوص الكتاب والسنية ولهذا كسر من كسر من اهل الامه كالامام احمد وغيره قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم اما اولي الامر اول من يدخل فيهم العلماء وكذلك الامراء هذا يدل على صبرهم ومنزلتهم وعلوم مرتبتهم وان الاحاديث النبويه الداله على صدره ومزيد مركبته فكثيرة جدا لذلك ما رواه الشيخان في صفحيهما من حديث معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الله به قورا يفقهه في الدين وعاد الحديث كان لأرسى عليكم معاشر الإطوة له منطوق المفهوم ومنطوقه أن من أراد الله به خيرا فدبره في دين الله ودبره في دين الله سبحانه وتعالى وكان على فتح دي ومنزلة دين الله وعما المفهوم يغل فهو أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد العد خيرا فإنه لا تفق يدين الله جمع وعلا فلوذا الآن لحديث فشوان من العتاة ومطائط ذر لحديث فلنبه هذه الآيات التي ذكرت الحديث التي وهكذا هكذا الاثار السلفيه الداله على قدم العلامات و العلامات الله يجعل طالب العلم وهكذا هكذا لله الله سبحانه وتعالى تعالى ان يعرف قدر العين العلم و منزلت اهل العلم و مقتلت معهم في خطابه معهم في مجالسته لهم تعامل مع كلامهم كذلك تعامل ذلك العلماء الذين عرفوا بسلامه العقيدة وصحه المنهج انتم في التي ينبه عليها وهو عدم التقدم بين يدي اهل العلم فان التقدم بين يدي اهل العلم مهمه الزلم ومذله عدم اصابه الحق لان الانسان كان تقوم بفهمه عن فهم العلماء وكانه من اهل العلم يحارب فيه فهم العلم فعلى مذله اقدام ومذله افحام فعلى طالب العلم ان يلزم غرز العلماء وان فهمه كما ابن المسعيد رضي الله عنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان فاقد نقل أو قال الياد لما حتلى أن أبا موسى رضي الله عنه رأى القوم الذين يتحلقون الحلق في نسجد المساجد وعلى كل حلقة من الحلق رجل يقول كدر مئة سدف مئة ولما قال له عبد الله بن سعيد ما قلت لهم قال ما شيئا انت هذه لنا جميعا ان نتقدم بين يدي أهل ولا كان الإنسان عنده، وعقله سيد. أصلح الله فاتحه، أجمعه السامع. لا أحد يشتكي، لا أحد يشتكي. لا، ما رأي الفاعل لا السعيد، فقولت جعلت سلبيا، وأني سدسة قطعا في فيكم كلامه بترك قام في بكذا ويقدر تكريم قام تقني على ما صلى الله عليه وسلم الله على